شَكَّنَّا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالظَّّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا عَلَيْهِ ثَمَرٌ مِّن نَّفَائِعَ كَثِيرَةٍ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ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 فقال الملأ الذين كفروا منه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَتَمْ مَا سَمِعْنَا بِهَا ذَٰلِكَ فِي أَفَعَاءِنَا الْأَوَّلِ إِنَّهُ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَتَرَضَّصُوهُ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنعي الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارتنا